واخر خضار, واخر خضار العمر لول جفاف سلم ثلاثي نتاع واترفلي الشيب لاح الشيب لاح وكل عمر غفاف وخذ تعيد اللي مضى لي لحن كسا كل الظلوع ارتجافه مثل العتب ليه ليه هالتعب ما خلفني رفيق عمري عمري وصرت خافة ولا بقى غيرك طموح وشرف لي محتاج لك محتاج لك خل العتاب والكلافة يكفي عتب حالي الحالي وشف لي من صوتك الدافي حنان ولطافة محتاج احس ان الزمان انتصف لي من صوتك الدافي حنان ولطافة محتاج احس ان الزمان انتصف لي ولا تلحق دموعك علي بحسافة لا صار قدري قد ما ينذرف لي في غيبتك في غيبتك تزداد الاشياء صلافة في غيبتك يا كثر ما ينكشف لي وزيدنا حزن وهموم ونحافة واقف على جال التعب وغرف لي يا بوح شعري يا بعد نبض قافة من غير محلفلك ولن تتحلف لي الذنب ما هو ذنب بعد ومسافة هو بذنب اللي هقيته وقفلي ذنب الزماني ذنب الزمان اللي اسمانه اعجافه وقلت لي حاول بعد واعترف لي اقول لك وبصدق ينزف حسابه كبير كبير لكن زمن ما عرفه واخر خاضر العمرين والجفاف سلام ثلاثين التاب ترى فلي الشبل حو كل عمر ضفف اخذت عيد اللي ما باو ونعزف لحن كسا كل الضور يكتجف مثل اللي كتب لي ما خلفني رفيقي امر صرت ولا بقى غيرك طموح وشرف لي محتاج لك خل العتب والكلفة يكفي عتب حالي الحالي وشف لي من صوتك الدافي حنان ولطفة متى جاء على السن زمان انتصف لي لتلحق دمك لي بحسافه لا صار قدري قد ما يندرف لي في غيبتك تزداد صلافة في غيبتك يا كثري ما ينكشف لي وزيدنا حزلهم أبونا حفا وقفنا جال التعب يا بوحي شري يا بعد نبغي قفا لفلك ولا انت تدخلفني الذنب ما هو ذنب ببعده مسافه وله بذنب اللي هقيت وقاف لي ذنب الزمان اللي سبانا الجافة ونقلتني اجون لك واصدق ينزف اسافه كبيرنا كن الزمن ما ما خلي كبيرنا كن الزمن